قال رسول الله صلى, عليه صلى الله عليه الصلاة من قال بعد صلاة الصبح أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك إلها واحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد كتب الله له أربعين ألف حسنة